حمزة لا بواكي له مر صلى الله عليه وسلم في طريقه بنساء بني عبد الأشهر الأنصاريات فسمع بكاءهن على شهدائهن فتذكر عمه وقلة من يبكي عليه فقال لكن حمزة لا بواكي له سمع الأنصار تلك الكلمة وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فدخل ودخل علي ومعه سيفه الذي كسر جرابه على أرض أحد فمد علي سيفه لفاطمة وقد انحنى وقال هاكي السيف حميدا فإنها قد شفتني فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا جهاد رفاقه لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبود جانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة وبعد مدة خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليستريح وإذا بنساء الأنصار يتقاطرن من بيوتهن لينحن على حمزة بعد أن أخبروهن بوجد النبي عليه وأثناء بكائهن غفا صلى الله عليه وسلم ونام ثم صحى وقد أوحي إليه بحكم جديد يتعلق بالنياحة يتذكر هلفة ابن عمر فيقول جئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده صلى الله عليه وسلم ورقد فاستيقظ وهن يبكين فقال ويلهن إنهن لها هنا حتى الآن ويحهن من قلبن بعد مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم والبكاء المنهي عنه هنا هو النواح ورفع الصوت وتعديد صفات الميت لذا قال صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت لأن فيهم اعتراضا على أقدار الله أما البكاء وذرف الدموع فطبيعة بشرية والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى وما جاء القرآن ليكبت المشاعر أو يغتالها وفي وسط مشاهد الحزن كان هناك إنسان يمشي نحو شابة تبكي زوجها حنظلة ابن أبي عامر فبشرها أن الملائكة كانت تغسله وأن النبي يسألها عنه فأخبرتهم أنه ودعها صبح عرسه بعد أيام عاد الصحابة الذين فروا من المعركة واعتذروا واستغفروا الله فأنزل الله غفرانه لهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة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 وتمر الأيام ويستأنف صلى الله عليه وسلم ضخ الطاقة في دولته الفتية لكن الوثنيين لا يكفون عن التآمر عليها فذات يوم وبينما كان عمر في إحدى الطرقات إذا به يرى وثنيا حاقدا يحمل سيفه، فقرأ في التفاتاته شرا وشيكا، فهاله الأمر وشكل قوة حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم،